صحبة. ونا معهم برنامج تتفق فيه الآراء أو تختلف في صالون ومعهم آمال العمدة لو أرخنا لتاريخ السينما المصرية في كتاب بعد مائة عام سوف تفرد صفحات وصفحات لصاحبة الصالون فلقد تجاوزت بعمل فني رائد الحدود الجغرافية للمشاهد المصري والعربي الى المشاهد العالمي وانيا يعرض فيلم باب الحديد في اكثر من عشر دول عالمية بلغتها بل واصبح وثيقة وسفير للفن المصري لدى هذه الدول يدلل على طول قامتنا الفنية متمثلا في صاحبة السالون وقلة من الزملاء الذين يقدمون الفن الجاد للمتلقي الذي يعلم ويتعلم من الأنماط التي تقدم في الفن يبقى أن أقول لكم سيداتي وسادتي صاحبة الصالون هي الفنانة الكبيرة قدرا السيدة هندروستوم ولها بصمات لا تنسى في السينما المصرية أترك لها الميكروفون. لتقدم لكم ولي صحبتها الفاضلة أولا شكرا جدا على التقديم الجميلة دي ودي مش غريبة على أمل العمد. كل سنة وانت طيبة طبعا هنبتديها من اليمين عشان ما فيش حد على الشمال ونبتديها بمدام مجدا لأنها سيدة اللي موجودة فمعايا الزميلة العزيزة عليها جدا مدام مجدا الصباحي وأستاذي الكبير اللي له فضل علي الأستاذ صراحة بوسيف والأستاذ العظيم اللي كلنا بنخاف منه أستاذ حمدي سرور أهلا وسهلا بكم وكل سنة وتطيبين إحنا كنا في الصالون اللي فات صالون زميل جاد من جيلك الفني وكويس معانا برضو الفنانة مجبة من جيلك بنتكلم بنقول انتوا كنتوا رقابة ما قبل وجود جهاز الرقابة ازاي كنتوا رقابة في غياب الجهاز الرسمي اللي هو حديثا ومع ذلك الجهاز ورئيس الجهاز, الجهاز الرقابة على المصنفات الفنية يعني على طول طول وقته مديه انه يقرأ سيناريوهات ويتابعها ويجزها ثم في التنفيذ بيبقى في خروج عن السيناريو فيضطر أنه يشوف العمل كاملا يعني الفنان آنيا غير ملتزم وأنت من جيل ملتزم طبيعي أولا الفنان ده أنا بعتبره سفير لبلده وبعتبره مسؤول من ضمن المسؤولين في البلد يكوني ان انا امثل بمثل انا شخصية موجودة في المجتمع طبيعي لازم امثلها الشخصية دي بس بوعي بثقافة بكلمة الجديدة اللي سمعناها دلوقتي بابعاد واعماق الفن ده مسئولية كبيرة جدا على الفنان وعلى المسؤولين كلهم عن الفيلم فعشان كده الرقابة وقتها كان بيجي الفيلم لهم حسين مين اللي بيقدوا وبيقدوا ازاي ومرتاحين لهم ولا لا كان في ثقة م. لأن الفنان في الآخر خالص بيحترم نفسه مدام هند رستم برضو هقول لحضرتك أن أنت قدمتي في السينما المصرية نمازج للإغراء ولكنه كان إغراء بفهم جايز بنظرتين للمشاهد أو للكاميرا جايز بهمسة جايز بأي شيء غير الاغراء تسمحيلي أقول إنه فج هذه الأيام أيوة ده صحيح هو والاغراء دي يعني عايز أقول إيه برضو كل مرأة موجودة يعني ماجي كل مرأة فيها حدة الاغراء وإلا تبقى غفير يعني تبقى يعني تبقى بابور يعني ها ما تبقىش <تصفيق> مدام مجد <مكدا> صباح؟ معلشي أنا اتحشرت كده لأن في كلام لازم كنت أرد عليه بس أنا عشان أنا يسعدني أولاً إن أنا نجي أول مرة في سالون هند الزميلة الحبيبة والصديقة لنا بكني لها كل احترام وحب وتقدير المهم إن أنا من زمان كنت نفسي أشوفها بس جات الظروف إن أنا أشوفها النهاردة وأنا عيانة بس أرجو صوتي وأنا عيان مش باين عليه العيقة مش باين ما هو مش بتصور هو, هو المهم ف... المحتوى <تصفيق> فشجعني أولاً أمال لي لازم آجي فقلت لها حاجة الوحيدة اللي حدخليني أنزل هند فأنا قلت بقى فرصة أن احنا أشوفكم ونتكلم ونبحبح مع نفسينا شوية المهم أنه هند مش عارفة إحنا أطلقنا عليها ممثلة إغراء مش عارفة ليه عارفة. انما <تصفيق> يمكن عشان حلوة وعشان فيها جاذبية واعتقد ان الجمال والجاذبية دي مهمة قوي في في في الممثل في الممثلة قصدي لازم من مواصفات الممثلة تبقى فيها جاذبية ويبقى لها حضور والاغراء ده انا في نظري بالصوت والوش بالاداء الاغراء ده معمول لخدمة الدراما، الخدمة القصة نفسها. إذا كان... هذا النوع من الإغراء موجود حاليا أنا بكلمش على حاليا أنا ب... <تصفيق> <تصفيق> أنا بكلمة... علينا إحنا في وقتنا لما كان كلنا يعني في خدمة صناعة السينما وفي خدمة الفن وفي خدمة بلدنا من خلال السينما وده واجب علينا والتزام يعني الفنانين الملتزمين اللي هم جلنا وفي بعض من الجيل اللي موجود برضو ملتزمين إنما إحنا كنا الملتزم لازمين اللي هم حاملين رسالة ومتبنين أضايا فمش كلهم حاملين رسالة ومش كلهم متبنين أضايا وإحنا زي ما نرجو إن الكل يبقى كده المخرج الكبير صلاح أبو سيف هقول لك العبارة الشهيرة السينما فن وصناعة وتجارة تسمح ترتبهم على سينما اليوم ما هم برضو ديما هي كده فن ثم صناعة ثم تجار يعني لم لم تتقدم كلمة التجارة قليلا لا ما بهاي بتتقدم عند ناس وبعض الناس يعني في ناس بيحطوا التجارة في الأول وبعدين تيجي الصناعة وبعدين يجي الفن وفي ناس بتحط الفن الأول وبعدين يجي... يعني كل واحد بيتتبع على حسب ما عاوز هو حسب تفكيره وحسب اتجاهاته وحسب بيشتغل في سينمالي هو بيشتغل في السينما لأن سينما فن سينما رسالة عاوز يوصل كلمة عاوز يوصل حاجة عاوز يقولها وفي تاني واحد بيتشغل بالسينما عشان عاوز يعمل فلوس يجمع طب حاليا اللي بيشتغلوا في السينما يعني الأغلب الأعام عليهم أنه بيحطوا كلمة الفن أولا ثم تليها الصناعة ثم تليها التجارة أغلبهم الوقت مش عاوز الواحد يعني يتهم اتهامات كبيرة كده لازال السينما فيها بعض الناس قلة لا شك لكن برضو بيحترم شغلهم وحطين الفن في الأول وحطين التجارة في الآخر لكن قلة بيتغلب عليها يعني إذا كنا احنا بنعمل خمسين فيلم في السنة متوسط فعلى الأقل في عشر أفلام فقط هما اللي نقدر نقول عليهم أفلام جادة أو أفلام لها معنى لها مضمون ولأربعين فيلم فلأربعين فيلم بيضغوا على عشر أفلام ده ده ما مقولة العمل الرديء بتطرد العمل ال الجيدة طب لكن احنا في من السلون معانا منتجة دخلت مجال الانتاج ومتاهة في يعني في أغلب الوقت كانت حتى قدامها الفن ثم صنع ثم التجارة بدليل إنها لم تسرى من خلال الفن وبرضو مدام هند يعني أكيد عاشت الف المنتج الفنان وليس المنتج التاجر يعني مدام مجدة عملت جميلة بحرين بطلة جزائرية ثوراجية يعني حاجات زي كده معاملت فيلم وكان وقتها عملنا مثلا ردة قلبي بعض البلاد العربية ما كانش ترحب قوي بالأنواع اللي زي دي برغم كده لقيت انه موضوع حلو ثوري وطني ما همهاش اذا كانت تكسب فيه او تخسر فيه الله يرحمها مدام اسيا عملت افلام ما طلعتش من المؤسسة مثلا لما كانت المؤسسة بالملايين وقتنا احنا كان الفن للفن فعلا يعني باب الحديد واحنا بنعمله المنتج قال انا مش عامله المصر فانا استغربت قال انا عامله للمهرجانات هل في منتج يعمل فيلم عشان المهرجانات ده عامله عشان كده وفعلا ما تفهمش في مصر في الاول وتفهم بعدين اذا كانوا المنتجين كمان كان المنتج يجي سلم كذا علوف من الجنايات في ايد المخرج وخلاص بيجي يقول مبروك وتفضلوا اول اسم وملوش دعوة بقى قد كده كانت الثقة انه عارف انه ده قبل ما يمضي الفيلم ده في صلاح ابو سيف في كمال مع احترامي يعني انا بقول من غير ارقاب في كمال الشيخ في حسن الامام في بركات في ناس لهم وزنهم كان المنتج بجلاله قادر يقول له اتفضل الكاستل اللي انت عايزه تحت أمرك وقادي فلوسه وتصرف انت ثقة لانه ده قبل كل حاجة بيخاف على اسمه هوة ففين ده دلوقتي مفيش هو اللي حصل انه يعني دلف سهوا الى صناعة السينما بعض المنتجين الدخلاء اللي هما ملهمش علاقة بصناعة السينما كصناعة او بالفن يمكن هم ليهم مهن اخرى غير الفن ويملكوا المال فقط المال ويمكن ما عندهمش الفكر السينمائي وهؤلاء المنتجين يمكن اللي بيعاني منهم الأستاذ حمدي سرور رئيس الرقابة على المصنفات الفنية هو فعلا يعني يمكن أنا حتفق مع الأستاذ صلاح بنقول ما زال في أمل وإن فيه بعض المنتجين مؤمنين برسالتهم فعلا وبياخدوا صناعة السينما كفن وكرسالة وهدف وخدمة قومية و. خدمة حضرية أيضا الذين اقتحموا هذا المجال في السنوات الأخيرة يمكن فاقدي الثقافة وفاقدي الأهلية الفنية وأصحاب المال تعبير أصحاب رؤوس أموال ضخمة يمكن كانوا بيتجرهم في أشياء أخرى ثم اتجهوا إلى السينما المصرية للأسف تعاني منهم السينما لأنهم طبعا ما عندهمش القدرة على اختيار الأنواع أو النوعيات الجادة الموضوعات التي يجب أن تطرح وتوائم المناخ اللي موجود هو بيهدف اولا وآخيراً إلى الربح وليس شيء آخر طيب يعني ما هو في, في غرفة صناعة سينما في, في مثلا قانون يحكم هذا يعني يفصل في أن لا يعمل في الإنتاج السينمائي من هم دخلاء على المهنة وإحنا عندنا غرفة صناعة السينما متمثلة في صالون السيدة هند رستم السيدة مجدا صباحي والأستاذ صلاح وصيف برضو في الغرفة بس أنا حب أقول لحديتك إن مفيش فيش قانون يمنع أي منتج أو يمنع أي فرد أو مواطن أياً كانت شغلته إنه يزاول مهنة الإنتاج ويخرج ما فيش بدليل إن النهاردة نتكلم كمنتج أي واحد بتاع تجارة أي تجارة أي خيش واحد, واحد. خيش خدار حنوتي ما منتجين ما فيش قانون يمنع مزاورة الانتاج لأي فرد طب وهو ده مش بردو تخلف حضاري فني أنه ما يبقاش في قانون يحكم نوعية وهوية اللي يدخل مجال الانتاج و... و... وإلا يعني ما هو بتخرج علينا أعمال منتجة يعني لا تمثل واقعنا ولا أي سلعة. هو الحياة لازم نفرق اولا بين الممول والمنتج. الممول ده صاحب فلوس عاوز يستغلها، أو ممكن البنك هنا البنوك بتخاف بنوك في مصر بتخاف إنها تسلف على عمل سينمائي. موجود في العالم كله البنوك هي اللي بت بتمد الانتاجات كلها بالفوز هنا بيخافوا ففي ممولين لكن البنوك طول عمرها بتخاف طول عمرها حتى من الزمان ودلوقتي احنا بس هو في مجال البحث عن المنتج الفنان اللي كان قديما الله يرحمه رمسيس نجيب الله يرحمها السيدة أسيا وغيرهم و... الله يرحمه الأساس حلمي رافلة والإخوة الليسي يعني المنتج الفنان صحبة ونا معه